مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ حَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ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 يَمُنُّونَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَيُصِيبُونَهُمْ ذِلَّةً وَحَرَّاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وَأَورَثْتُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَضَلُّمْ لَمْ تُطِيعُوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً يَا أَهَن النَّ بِيُقُل لِأَزْواجِكَ إِكُم تَُّ تُردنَ الحيةَ الدُّنْيَا وَجينَةَ فَتَعَلَْ فَتَعَلَنَ أُمَِّعْكُن وَُسَرْلِشْكَُّ صَوحًا جَمين وَإِن كُنتُم تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِحَسَنَةٍ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسيرا